السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا.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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون بفير الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذيبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دبارة وكل بلالة في النار أما بعد فهذه مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقد وصلنا إلى الرابعة فأقول هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم, وأزواجه أمهاتهم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر والفهر بمعنى الحجر كما في القموس وغيره ففلقت به الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وهو يقول كلوا غارت أمكم غارت أمكم لاحظ النص غارت أمكم رضي الله تعالى عنها ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية رضي الله عنها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه طعام فضربته بيدي فكسرته فقلت يا رسول الله ما كفارة هذا قال إناء مكان إناء وطعام مكان طعام والحديث هذه صحيح والحديث الثاني حسنه جمع من أهل عبرة وهو الإمام أحمد والنساء وممن جمعه شيخنا الشيخ شعيب الأرمأوط حفظ الله عز وجل وكذلك شيخنا الألباني في صحيح الجامع وغيره في رواية أخرى بنفس المعنى عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند, عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في لقى ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة وهو يقول غارت أمكم ثم حرس الخادم حتى أتي بصحفة عند ال... التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت معنى الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة وعنده بعض الصحابة وكان اليوم خاص بأم المؤمنين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل زوجة من زوجاته يوم إلا عائشة في يوم كمسأتي في مناقبها. ففي يوم عائشة أتي بطعام من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروات إنها أم سلمة في بعض الروات يعني رواة عن غيرها. فغارت عائشة لأن يوم يوم عائشة. فكيف تأتي إحدى الزوجات بطعام له وهو في بيتي وفي يوم عائشة؟ فمن غيرتها؟ رسرت هذه الصحفة التي فيها الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاملها معاملة رقيقة فجمع الطعام ثم قال غارت أمكم هنا في هذا الحديث أخواني وأخواتي عدة فوائد من هذه الفوائد أولا غيرة النساء والغيرة مركبة في نفوسهم هذه من فطر الله عز وجل النساء عليها الغيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم دليل على شدة غيرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فائلة الثالثة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين في صريح القرآن الكريم قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وكونهن أمهات للمؤمنين فيجب معرفة فضائل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وما لهن من حقوق ومن هذه الحقوق أولا أنهن أمهات المؤمنين شرفهن الله عز وجل بالزواج من سيد الأنبياء بأبيه وأمه محمد صلى الله عليه وسلم وأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجات النبي في الدنيا والآخرة وقد سبق في المناقل السابقة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة قال ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى وأزواجه أم هاتهم أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحرين إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع فلم فمن لم يرضى بهن أو بإحداهن أما له لم يكن من المؤمنين لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هذه فائلة عظيمة الذي لا يقبل بأن تكون أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه عنها أما له فهذا ليس من المؤمنين لأنها هي أم للمؤمنين فإن قال هي ليست أمي فإذا أخرج نفسه عن دائرة الإيمان من حقوق أمهات المؤمنين لا يحل لأحد من الناس أن يتزوج بهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت حرمة زواج الرجال من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقهن أو من معرفة حقوقهن أنهن لسنك أحد من النساء قال تعالى يا نساء النبي لستن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه نرب وقلنا قولا معروفا الشاهد في قوله لستنك أحد من النساء كذلك أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن آثرن الله ورسوله والدار الآخرة وذلك بصريح القرآن قال تعالى يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسجحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ومن المعلوم أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وسأتي إشارة إلى ذلك في أحاديث قابلة بعون الله عز وجل أيضا إن الله عز وجل ضاعف لهن الأجر وأعدلهن رزقا كريما. قالت تعالى: ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحة، نأطها أجرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما. كذلك أنهن يدخلن في الأصح من أقوال العلماء في آل البيت. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح هن من آل بيته صلى الله عليه وسلم. والأذل على ذلك كثيرة من هذه أن الله عز وجل أطلق في كتابه الكريم اسم الأهل على الزوجة قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فسمى الله عز وجل زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأهله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نرى قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا الآية فإذن الله عز وجل سمى زوجة النبي موسى بأهله وكذلك إبراهيم فعلى الأصح من أقوال أهل العلم أنهن يدخلن في الله والله تعالى أعلى وعلم تحتاج إلى تفصيل فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم في جلاء الأفهام وغيرها وغيرهما من أهل العلم وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصدقة على زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلموا أن أهل الإيمان يتولون جميع أمهات المؤمنين بلا سبحناء مع الاعتقاد أنهن مطهرات مبرآت وتعظيم قدرهن ومعرفة فضلهن ويترضون عليهن جميعا مع كامل المحبة هذا عقلت أهل السنة والجماعة بخلاف الرافضة عليهم من الله ما يستحقون قال ابن ربطال كذلك من سب عائشة بما برأها الله منه أنه يقتل لتكذيبه القرآن المبرئ لها وتكذيبه لله ولرسوله وقد قال قوم لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله منه قال المهلب والنظر عندي يوجب أن يقتل من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما رنيت به عائشة أو بغير ذلك معنى الكلام أن العلماء قالوا أن من سب عائشة خاصة فيما اتهمت به وذلك في حدثة الإفك فهذا يكفر لأنه رد القرآن الكريم ورد الأحاذيث الصحيحة التي وردت في براءة أم المؤمنين عائشة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 ثم قال أصحها أصح الأقوال أنهنك هي والله أعلم أي أن من قذف أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قذف عائشة ومن قذف عائشة فقد كفر بإجماع العلماء قال النووي براءة عائشة رضي الله عنها من الإذك هي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتد بإجماع المسلمين يعني القول من ظن أن من اتهم عائشة أم المؤمنين فأنه لا يكفر من باب الجهل فنقول هذا مما لا يسعه الجهل فلذلك, فلذلك هذا من قذف عائشة في زماننا أو من بعد ما الله به عز وجل فأنه يكفر بإجماع المؤمنين. قال ابن عباس لم تزني امرأة امرأة نبي قط لم تزني لم تزني امرأة لنبي قط من الأنبياء الصلاوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا من إكرام الله تعالى لهم. ابن عباس رضي الله عنه يقول فيما نقله النووي عن لم تزني امرأة نبي وهذا من إكرام الله تعالى لهم وغير ذلك من الحقوق والواجبات والفضائل التي يرجع لها في مناقب زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي السيرة المطهرة وفي أقوال العلماء نأول إلى الحديث في هذا الحديث عدل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة عائشة لما كسرت هذه الصحفة النبي صلى الله عليه وسلم زعل المكسورة وإن كانت هي أصلا لأم سلمة جعلها أبقاها عند عائشة لأنها كسرت صحفة غيرها وأخذ السليمة وأعطاها لأم سلمة كذلك من فوائد هذا الحديث عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول هذه يعني همسة في أذني إخواني في الله لا بد على المؤمن المسلم سواء كان متزوجا أو غير متزوج وأخص الكلام بما كان متزوجا في هذا الحديث عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله وإنصافه وحلمه ومراعاته لأحوال أهله وفي قوله غارت أمكم اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لألا يحمل صنيعها على أن يذم بل يجي على عالة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها من الفوائد كذلك تقدير النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأتلذّذ باللفظ في, في اسمه فأصلي عليه في ذكره صلى الله عليه وسلم وكذلك في الترضي على عائشة وغيرها من الصحابة فلذلك من باب يعني بركة المجالس أن يعني ترطب ألسنتكم في كل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلوا وتسلموا عليه وكذلك إذا ذكر أحد الصحابة أن تترضوا عنه. الفائدة السابسة تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لنعم الله فهو لم يلقي بالطعام يعني الصحفة التي كسرتها عائشة لم يلقيها في كما يفعل كثير من الناس وإنما جمع الطعام جعل يجمع الطعام ويقول كلوا وهذا من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الله عز وجل الفائدة السابعة جواز بعث الطعام من زوجة لزوجها يكون في يوم ضرتها يجوز أن يبعث الطعام إذا كان رجل متزوج أكثر من زوجة يحق له يحق الزوجة التي هو ليس في يومها أن تبعث الطعام لزوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أم سلم عن فعلها الفائدة الثامنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدب الكاسرة وهي عائشة ولو بالكلام لماذا وإن كان قد وقع منها تعدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرها فقد يفهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها, تغريمها يعني تغريم عائشة رضي الله تعالى عنها للقصعة والقصعة بفتح القاف كإناء من خشب أو من غيره والله أعلم وفي بعض الروايات وردت بدل صحفة صفحة والله تعالى أعلم استدل بعض العلماء بالقصة على مشروعية التعويض بعض العلماء استدل هذا الحديث على مشروعية التعويض وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إناء كإناء وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة بعائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا المنقبة الخامسة حديث آخر جديد المنقبة الخامسة أن عائشة ابنة خير الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وابنة خليفته من بعده عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي ناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها اسمعوا يا رافضة يا شيعة وستأتي آياء أحاديث من لفظ علي رضي الله تعالى عنه في مرح أبي بكر بل في تقديم أبي بكر على سائر الأمة بمن فيها علي رضي الله عنه. قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا من فضل الله عز وجل على عائشة الصديقة أنها كانت ابنه للصديق رضي الله عنه بل الأمام الذهبي يسميه الصديق الأكبر الصديق الأكبر و أبو بكر رضي الله تعالى عنه خير الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والخليفة من بعده وأبو بكر كما سقت في المقدمة الأولى اسمه عبد الله وهنا ثائدة أن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم يبتدئ كل واحد باسمه بحرف العين وهم عبد الله بن عثمان وهو أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذنورين ثم علي رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين أجمعت الأمة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر كما أجمعت الأمة على خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث يعني سأسوق بعض الأحاديث البالة على أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن محمد بن حنفية وهو ابن علي رضي الله تعالى عنه محمد بن حنفية ابن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر يقول محمد بن حنفية وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت يعني من باب يعني من باب السؤال حتى يقول نعم قلت ثم قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنك يا علي علي رضي الله عنه وأنا أقول هذا لأهل السنة والجماعة وكذلك لغيرهم علي رضي الله عنه يصرح بأن هناك من سبقه بالخيرية ثم ذكر وصرح بأبي بكر الصديق وبعمر رضي الله تعالى عنه ثم قال عن نفسه ما أنا إلا رجل من المسلمين وأهل السنة والجماعة ما اتفقوا على أفضلية أبي بكر وعمر ثم اختلفوا على عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي بعد قليل وفي رواية أن علقم ضرب المنبر يوما وقال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء أن يذكر وقال أقول ثم قال ثم أحدثنا بعدهما أحداثا يقضي الله فيها أقول هذا صريح من علي رضي الله عنه على تفضيله لأبي بكر الصديق وعمر الفاروق عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس رسول الله وأبو بكر وعمر قال شيخنا الألباني في ظلال الجنة رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام وأخرجها البخاري تعليقا والحديث أخرجه أحمد قال حدثنا وكيع به إلا أنه قال ثم أبو بكر ثم عمر وهو <تصفيق> إذن شيخنا الألباني رحمه الله عز وجل إنما صواب الحديث قال خير الناس رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر يعني اللفظ الأول ورد خير الناس رسول الله وأبو بكر وعمر شيخنا الألباني قال الصواب ثم وعنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات بعد طلوع الشمس فقال رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهذه النفاتيح وأما الموازين وأما الموازين فهي التي تزنون بها فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بها فرجحت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت قبل الفجر رؤيا ورؤية الأنبياء لا يخفىكم رؤية حق يقول رأيت كأني أعطيت المقاليد والموازين فيقول فأما المقاليد ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه المفاتيح وأما الموازين فهي التي تزينون بها أي الميزان الذي يكون من كفتين قال فوضعت في كفة, في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت النبي صلى الله عليه وسلم وضع في كفة وكل الأمة في كفة أخرى فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجح على هذه الأمة ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم جاء بأبي بكر فوزن بهم فوزن يعني رجح أبو بكر وضع في كفة والأمة في كفة في كفة أخرى فإذا بأبي بكر صديق رضي الله تعالى عنه يرجح على الأمة ثم جاء بعثمان فوزن بهم أي عفواً وجاء بعمر فوزنا بهم وكذلك جاء بعثمان فوزن بهم قال ثم رفعت لذلك كثير من أهل السنة والجماعة قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما كذلك من الأحاديث أنا أذكر هذه الأحاديث يعني أرفط القول فيها ليعلم منذلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكذلك فيما نرى ونذهب مذهب أهل السنة والجماعة في تقديم هؤلاء الصحابة ولا ننتقص أي أحد من الصحابة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت في نفسي يعني أبي سعيد أبو سعيد يقول في نفسه ما يبكي هذا الشيخ يعني ما الذي يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختارنا عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر في الصحبة وكذلك في المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتمة هذا الحديث وَلَا كُنْتُمْ خَلِيلًا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبياتهم الصديق رضي الله تعالى عنه هذه حديث على فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه أما الإجماع على أفضليته أما الإجماع على أفضليته قال الإمام الشافعي ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تقديل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وإن ما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب رفض الله صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا قال الإمام النووي رحم الله عز وجل اتفق أهل السنة على أن أفضلهم يعني أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عيد قول للإمام النووي قال اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في مجموع الفتاوى وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما ونقل عن غيرهم من علماء الأمة إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر وأما إجماع الأمة على خلافته فقد نقل الإجماع غير واحد من علماء المنة منهم سأسوق بعض النصوص على من أقوال العلماء على إثبات خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه بل بأن هو أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام بن تيمية فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع ثبتت صحة خلافته رضي الله تعالى عنه ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجمع هذا قول شيخ الإسلام قال أبو بكر البيهقي بعد أن ذكر عدة روايات في مبايعة الصحابة جميعا بالخلافة لأبي بكر الصديق قال وقد صح بما ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أبي طالب يعني علي بايع الصديق رضي الله تعالى عنهم ثم يقول البيهقي فلا يجوز لقائل أن يقول كان باطن علي أو غيره أو غيره بخلاف ظاهره لا يجوز أن يكون باطن علي هذه الطقي الذي قداها الرافضة لا يجوز لا يجوز لعلي أن يكون باطنه خلاف ظاهره فكان علي أثر محلا وأجل قدرا من أن يقدم أو يتقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق يعني لا يجوز لعلي رضي الله عنه فيما يقول أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق أو أن يظهر للناس خلاف ما في ضميره ولو جاز هذا في اجتماعهم على خلافة أبي بكر لم يصح اجماع قط والإجماع أحد حدود الشريعة ولا يجوز تعطيله بالوهم انتهى كلام البيهقي قال أبو الحسن الأشعري وأثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار والصادقين إلى الإسلام وعلى أهل بيعة الربوان ونطق القرآن بمرض المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين في مواضع كثيرة وأثنى الله على أهل بيعة الرضوان فقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تقول وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي واتب صديق هؤلاء الذين رضي الله تعالى عنهم والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة والذي يعلم الله عز وجل ما في قلوبهم والذي أنزل الله عز وجل عليهم السكينة وأثابهم فتحا قريبا يعني لاحظوا رضي الله عنه وإلى آخر هذه الصفات المدح والثناء عليهم هؤلاء أجمعوا على إمامة أبي بكر صديق رضي الله تعالى عنهم وسموه يعني سموا الصديق بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه وانقالوا له وأقروا له بفضل وكان أفضل الجماعة في جميع خصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمور وغير ذلك انتهى كلام أبن الحسن الأشعري قال ابن قدامة وإجمعوا الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته لم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. الله عز ما يجمع الصحابة على ضلاله. وهؤلاء الصحابة أجمعوا على خلافة الصديق رضي الله تعالى عنهم ونقل كذلك الإجماع عن غيرهم من أئمة الهدى ولكن اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ ألا نحل الاختلاف هل كانت في النص بعض العلماء قال قالوا, قالوا نعم كانت بالنص ورم قال كانت بالاختيار اختيار صحابة واعلم أن فضائل الصديق والدلائل على صحة خلافة زي حق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وإنما اكتفيت بالإشارة إلى ذلك بالنصوص وبالإجماع ولا يخفاكم أن الإجماع حجة قطعية نعود إلى المناقب المنقب الثالثة عائشة رضي الله تعالى عنها نشأت في بيت الصديق الأكبر ثم انتقلت لبيت النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عائشة قالت رضي الله عنها لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار مكرة وعشية بكرة وعشية من فوائد هذا الحديث أولا رعاية الله تعالى لعائشة رضي الله عنها وذلك بأن نشأت في بيت إيمان وصدق عند أبوين مؤمنين موحدين في زمن جاهل جاهلية وثنية عائشة أين نشأت؟ نشأت عند أبي ذكر صديق في بيت إيمان وطهر بل تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان دين التوحيد وكما سبقت الإشارة أن والد أبو ذكره أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه صديق والدها هو أفضل الأنبياء محمد من كان صاحب صاحب والد عائشة أفضل نبي على الإطلاق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مفخر أن يكون أعز الناس وأطلب الناس صحبة لوالد عائشة هو محمد صلى الله عليه وسلم هذا فضل وميزة بل لا يمر كما في الحديث إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم زيارة بكرة وعشية وبالحكمة الله عز وجل أن هذه الفتاعة عائشة رضي الله تعالى عنها ستكون في قابل الأيام زوجة له صلى الله عليه وسلم لصدق وليها وא� للمؤمنين فعائشة رضي الله عنها عاشت ونشأت في بيت الصديق الأكبر ثم في بيت النبي الأكرم لذا نشأت في طهر وعفاق وإيمان ولم تعرف رضي الله عنها غير هذا لم تعرف عائشة رضي الله عنها إلا الطهر والعفاق والإيمان وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بالموفقة فلا غرابة أن تكون أفقه نساء الأمة على الإطلاق كما قال الإمام الزهبي الفائدة الثالثة في فضيلة للصديق وزوجته أم رومان أم عائشة رضي الله عنها فهما من متقدمي الإسلام فيه فضيلة للصديق رضي الله عنه من جهة قربه للنبي صلى الله عليه وسلم ومودة النبي له وكثرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له طرفي النهار مكرة وعشية من الفوائد كذلك في الحديث في المداومة على الزيارة لا بأس من المداومة على الزيارة ولو كانت في اليوم أكثر من مرة إذا تحققت المودة والمحبة أنه لا بأس بإكثار الزيارة عند تأكد المودة والاحتياج إلى ذلك الفائدة السابعة بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وموادته لأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متكبرا ولا كان جبارا وإنما كان لينا سمحا الله عز وجل في حقه وإنك لعلى خلق عظيم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الزيارة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه بل ويصلي عنهم في الحديث كذلك الفائدة الثامنة وهي الأخيرة زيارة الفاضل للمفضول أي ما أفضل أبو بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين ومع ذلك هذا الفاضل كان يزور المخضول وأحاديث كثيرة وملت من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والله أعلم هناك غيرها من الفوائد ولكن أكثف بهذه الفوائد. طيب المنقذة السابعة فضل عائشة رضي الله عنها على النساء فضل ثريد على صائر الطعام وهذا من أحاديث المشهورة والمعروفة وهذا الحديث متفق عليه. روى الإمام البخاري ومسلم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجا وغيرهم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريب على سائر الطعام وقد صح هذا الحديث من أكثر من صحابي رضي الله تعالى عنهم منهم أنس رضي الله عنه من فائد هذه الحديث باختصار في تصريح بأفضلية عائشة النساء رضي الله تعالى عنها فائدة الثانية أن كثيرا من الرجال قد كمل أن كثيرا من الرجال قد كمل وأن النساء التي قد كمل فإنهن قليلات الفائدة الثالثة في فضل الثريد وتقديمه على غيره من الأطعمة وقد يتساءل أو أحدهم فيقول ما الثريد تقول ثريد نوع من أنواع الطعام كان يسرد الحبز بمعنى يكسر ويهشم ثم يضع عليه مرقة اللحم وأحيانا يضع عليه اللحم كذلك هذا من أفضل الأطعمة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذن فيه فضل للسريد على سائل الأطعمة الفائدة الرابعة فيه فضيلة لآسيا امرأة فرعون ومرجم بنت عمران وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأنهن قد كاملن وقد يقع الخلاف عند العلماء أي النساء أفضل ولعل أشير في ذلك فيه درس آخر إن شاء الله عز وجل يعني أحاول أن أقتصر على الوقت الذي قد قعد لهذا الدروس وهي ساعة كاملة بعون الله عز وجل نكتفي هنا وأرزكم الله خير على الحضور وأقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته